ومن لم يستطع منكم طولاً ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكتي مالكم من فتياتكم الْمُؤْمِنَاتِ والله اعلم بما بعضكم من بعض فانكحوهن نبي اذني اهلينا واتن معروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا فان اتين بِفَاحِشَةٍ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان واصبروا خير لكم والله غفور رحيم